في روض الروح اقرأ وارتق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوان ومثواكم أهلا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا في سورة الحقة وورد اليوم من آية رقم 19 إلى آخر الصورة عنا ورد طويل اليوم ما لقيناش مكان نقف فيه على المعنى فهنصل الصوره الى اخرها باذن الله تعالى إن شاء الله ومعي ومعكم ضيفين من اصحاب الاصوات الجميلة الشيخ عرفات مصطفى اهلا بيك شرفنا حاضر يا سيدي قبل كده واكثر مرة ونسعد وبنسعد بلقائك اليوم ونسعد بك في لقاءات اخرى إن شاء الله و لك التوفيق لذلك موفق ضيفنا الثاني اول مره يشرفنا في برنامج إقرار تقريب وجاي من دمياط مش عارف جاي ماشي ولا جاي <تصفيق> بسيارة أخونا محمود الفولي مزاكش محمود <تصفيق> أخبارك إيه الشيخ <تصفيق> محمود أنا سمعته قبل الهواء قراءته جميلة جدا <تصفيق> <هادية>. <تصفيق> هو شيخ عرف أبر نفس الحكاية قراءته هادية وجميلة فحنستمتع إن شاء الله وفضل الله تعالى معنا كم من القراءة مش هنعلق اليوم هنعلق أثناء الاتصالات من خلال الاتصالات لتصلاة تعتارك إن شاء الله نبدأ على طول ان شاء الله تصلوا على النبي مصر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يبدأ بقى الشيخ عرفات مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى بزكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من موت كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأ كتابه إني ظننت أنني ملاق فَهُوَ فِي في عيشة فَهُوَ فهو في عيشة راضية, فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دالية قلوا واشربوا هنيئا بما أثلفتم هنيئا بما أثلفتم في الأيام الخالية. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهَا يَا لِيْتَنَا كَانَتِ الْخَاضِعَةِ يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرع ما تبعوا ذراعا فسلكو إن هو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحبط على طعام المسكين فليس له اليوم هاغنا حميم ولا طعام إلا من غتلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون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 ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ تُنَزَّلُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ يَقِينٍ وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحانه, سبحانه, سبحانه, سبحانه, سبحانه شرفات يعني الآيات الشديدة جدا نسأل الله سلامة نسأل الله نكون من أصحاب اليمين ولا يجعلنا أبدا من أصحاب الشمال شيخ محمد جاهز؟ إن شاء الله يعني اتفضل مشكوره منصور وبعد كده ناخد صلاة مشاهدينا الكرام شكرا. بإذن الله تعالى شكرا. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من اوتي كتابه يمينه فيقولها امقرا كتابيه ان فَنُتَأَنِّي مُلاقِي حِسَابِهِ فَهُوَ فِي عَيْشٍ فِرَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ يُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُنُ وَأَشْرَبُوهَا إِنَّ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول, فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لِيْتَ لَكَانَتِ الْقَاضِيَ مَا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا سَلَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إلَّا مِنْ جِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُ وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعب قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه بالين قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَنِ اكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَزْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ عذ الكافرين وان لحق يقين فسلبح باسم ربك العظيم يا ربي العظيم بارك الله فيك شيخ محمود ربنا عدي الليله دي على خير من كنترولتين ربنا يصلح لكم يا رب إن شاء الله ويبارك فيكم يعني عيشتونا مع الآيات تذكرت شيء دلوقتي أن شيخ عرفات مهندس زراعي وأخونا محمود في كلية تغلي في كلية هندسة هندسة ايه؟ ماذا ان شاء الله يعني ما شاء الله دي برضو يعني سمحتش يقولي أن خريج الكليات القمة و والكليات عموما ما بيقرأوش قرآن ولا بيتعلموا قرآن ولا بيحفظوا قرآن ما كل واحد تقول له علم ابنك يقول لك أنا انا هخاف على مستقباله القرآن هياخده من الدراسة صح بس اظن ان القرآن معين دي كل صح القرآن مجحطرش يا سيدنا القرآن دي بدافع للنجاح والتفوق ناخد الصلاة الجميل ده من دعاء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام الله وبركاته. دعاء ولا مي زكا دعاء هم قالوا امالوي مي امي عامله ايه يا ام بتكسري من إدارة. عليه الصلاة والسلام امين يا رب العالمين جميعا ان شاء الله انت وانت كمان يا دعاء ما انا لسه بحكي <تصفيق> للي استاذ انت الله العظيم رب العرش الكريم ان أي يشفيك واضح ان صوتك تعبانة فعلا يا دعاء شفاك الله عفاك طيب نسمع منك بقى ايات وانت تعبانة كده وأنا كمان أعوذ بالله والضوء يا كل الله توصل ايام خاليه بارك الله فيكي كفايه عليك كده يا دعاء عشان انت صوتك يعني كمان ربنا بارك فيك ويحفظك نسمع مي يا مي ممكن مي دي مي شفاك الله وعافاك يا دعاء عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا مي الحمد لله عم لا ايه انت مريضة انت كمان ولا ايه رب تخش الجنة يا رب نخش الجنة جميعا يا رب ها انت روحت فين يا مي يا مي ايه نامت ولا ايه يا مي انت انقطع لتصال طب مع الحاجه عطيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك حاجة عطيات تسلمي لك شيخ اشرف الله يك ايه رايك في الاصوات الجميله اللي كانت معانا النهارده اللهم صل على النبي ربنا يبارك فيهم يا رب يا رب, يا رب. الله يخليك يا شيخ اشرف اقرا ان شاء الله اتفضلي اكملي بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وام من اوتي كتابه بشيء لا نعم الباء عليها ايه كتابه بشماله فلا لا لا, لا. بشماله لا لا لا لا بشماله الباء الباء عليها إيه ولا تحتها إيه بشماله بشماله أيوة كده بشماله فيقول يا ليتني لم أُتي كتابي لم أُتيه لم أُتيه أُوتا ما أنت هتلعب بتيشنا حاجة تيار بس هالقطير صلّى عنا بي هاتي من الأول تاني وركزي بقى في التشكيل حوالي. وما تتلعب بتيش وأغضب الله وأما وأم... من أوتي كتابه لا أوتية لا مفيش ألف. أوتية. أوتية كتابه أي وكذب. من أوتية كتاب. أوتية. أوتية كتابه, كتابه بشمادي. بشم اه. فيقول يا ليتني لم أوت لم أوتية كتاب. لا لم أوتا. لم أوتا كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية نغني بقى شوية عني اه صح في النون اه ما ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه لا الغين عليها ايه فغلوه لا لا فغلوه, لا لا فغلوه عليها ضمه صح فدحة لا <تصفيق> عليها ضمه الغين نعم فغلوا ايوة كده ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرعها سبو نزلعا زراعا لا زراعا زراعا فاتلقوا بارك الله فيك حاجة عطياتك بارك فلوه. الله فيك نعم بارك الله فيك كفاء كده القدر ده ربنا احفظك وبرك فيك <تصفيق> ربنا بارك فيك يليك جهد طيب ربنا بارك فيك انتو دولكم مانتقاش معايا هسألكم الأخطاء زي ما تعودنا في هذا البرنامج وركزوا معايا كويس جدا إن شاء الله معانا أميرة سلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم حتى أركز سيدة أميرة تفضلي جزاك الله كل خير خارين جزاكم إن شاء الله أعرف حاجتين بس أولا أنا برحب تجريف حضرتك رب اللي برحب فيك من حاجة أنا بقول الحاجة عطريتك أنا بحبك في اللي أنا عمر ما شفتها وكده بس جزاء الله خير هناك تبذل المجهود في تعلم القرآن ربنا داك فيها يا ربنا تبدو كبير جدا ربنا يباك فيها وفي حضرتك إن شاء الله إن شاء الله يعني ربنا يكتب لكم اللقاء في الجنة بإذن الله تعالى ربيني ربيني بسبب يعني ربيني ربيني ربيني. هذا الحب صدق ربيني ربيني. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الله على ان شاء الله أبدأ من أي بقى من ولا يحب لا إنه كان لا يؤمن, يؤمن الله العظيم الله لي شيطان رجيم شيطاني إن شيطان إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له ليومه بنعمة ولا طعام إلا من ما طعا ولا طعاء ولا, طعا ولا, طعا ولا طعام إلا من رفدين. لا يأكله إلا الخاط إلا الخاطئ فلا أقسم بمات بصيرون. تب بصيرون. مش تبي تب تب بصيرون. تب بصيرون. أيوة. ونادى تب بصيرون إنه لقول رسول. كريم لا مش رسول رسول رسول رسول مش رسول. رسول كريم. أيوة. والسلام. رسول كريم اشرفك بارك الله فيك يا اخت اميره كراسه طيبه ربنا يحفظك ان شاء الله في كل بيد جهدي ان شاء الله ناخد بال حاجه ام احمد من المنصوره يلا. السلام, السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخه اشرف ازيك حضرتك وام احمد بارك الله فيك وفي ضيوفيك الكريمين وفيكم م. الله بارك اللي اثروا فينا بقرايتهم والله حسنونا احنا في الاخره والله يعني ربنا يرزقنا ان شاء الله نجاة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 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز خدي بالكوا محمد انتقراتك ممتازة بس خدي بالك ما قلتش إيه فما منكم كده جد نازغ غير مش شهادته تبقى موجودة عشان تبقى القراءة ده منضابي تاوي يلا حاض فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين لا نعلم أن لا بص اخذ بالك أن, أن دي برضو زودنا آلف حاض حاض لا نعلم أن منكم مكذبين لا، مشدده. أنت ضغمت كذا أن, أن منكم نعم وإنا لنعلم أن منكم مكذبين مم. هكذا, هكذا. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ربنا بارك الله فيك أمو أحمد وقراتك ممتازة بسعد لمدخل حدثك جدا أنت وحاجة عطيات ربنا بارك, بارك, بارك, فيك. فيك. بارك فيك بارك الله فيك معنا الأختي وداد من تونس السلام عليكم السلام عليكم, عليكم السلام ورحمة الله السلام. وبركاته السلام أهلا بحضرتك واهلا بأهلينا في تونس نعم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقرأ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينٍ بإذن الله تعالى إن شاء الله. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينٍ فَيَقُونُهَا تاني تاني تاني بس إن شاء الله تاني. كتابه بيمينه فيقول فيقولها هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي فهو في عيسة راضية <تصفيق> انت كده على قالون بتقرأي قالون ولا ايه؟ قالون الأغلب قالون. تقرأي طيب في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية. فقلوا واشربوا ثنياً بلا أسف. في في الأيام الخالية. مم. وأما من أُوت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوت كتابي حضرتك بتمدي لي كتير كده يا ليتني لم أُوت صح, مش ليتني لم أوت صح؟ يا ليتني لم صح كده إحنا كده ذودنا زيادة أيوة صح كده إن شاء الله بارك الله فيك أختي وداد قرأتها طيبة جدا يعني بستقرأ بقالون عن نيفاس معنا أخونا أحمد من موريتانيا السلام عليكم ممكن أقرأ جوارح الناجف طب الزوئي ليه طيب زكي أحمد يا أحمد السلام عليكم هو دخلني من دفع إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قد تبذها ولا تطع الكافرين والمنافقين أول لحظة بارك الله فيك يا شيخ أحمد أنت ممتاز عبدي أنا فيك أورش بس في في مادة متصل أنت قللت شوي عن الست لكن كله عندك البدو كلها ستات لكن ما شاء الله ممتاز وممتاز جميل إن شاء الله إيش عايز أقرأ مليون كتب لا هو, هو يعتاد على كده فده تعود في القراءة يعني لكن ما شاء الله الحلقة بقى فيها ورش ولون وحفص ما شاء الله ما شاء الله, الله الأخ تعبت الله من أصوان السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ اهلا بحضرتك. عاملة الحمد لله رب العالمين أحمد الله. بارك لو فيكم وفيكم الله بارك. ممكن بس نعم. بتقولي ايه حضرتك؟ عايزة نطلب وعايزه اقرا. اتفضلي طلب حضرتك الأول الطلب حضرتك ايه عايزه من فضيله الشيخ محمد حسان أبي يعني يا ريت يستقبل الاتصالات في برنامجه. يستقبل الاتصالات؟ في البرنامج بتاع شيخ فاضل الشيخ محمد حسان اه يا ريك نبلغ ريك الأستاذ محمود حسان حاضر إن شاء الله ممكن اكرر تفضلي حضرتك ابتدي من ابدا بقى حضرتك ااا واما من اوتي كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وان ما من اوتي كتابه مش نون هنا ظاهره من اوتي يا عطوم على كتير من أوتي كتابه بشماله كتاب لا كتابه كتابه أيوة الباء عليها فتحة كتاب مظلومة لا الباء الباء عليها إيه فتحة طيب يبقى كتاب باء كتابه الها هي المظلوم كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابي ولم أدري ما حفادي لا خدي بالك أدري جبتيها ولم أدري ما حسابية. ولم أدرى ما حسابية. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عن. ما أغنى عن مالية. ما أغنى عني. ماليه حلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذ بالك خذ بالك من حاجة مهمة جدا وده يمكن بيقع فيه كتير من مشاهدين الكرام من إخواننا اللي بيقرار القرآن وإخواتنا اللي بيقرار القرآن إضغاب اللام في الجيم فحضرتك مضغبش اللام في الجيم ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم لا. انا هشكلت لحضرتك وانت عدتيها تاني ثم الجحيم اللام هنا لام شمسية لام شمسيه مظهره شمسية. قمرية. لام قمرية مظهره ليست شمسية مضغمة حضرتك بتدخليها في الايه بتدخليها شمسية. في الجيم ثم الجحيم طب قولي معايا صل على النبي كده صل ثم, ال... ثم, ال... ثم الجحيم ثم الجحين لسه برضو عشانت متعودة الضغمية يلا كميني شعلا ثم الجحين صلو دي كويس, كويس. في سلسلة سبعين ازاي بقى؟ تسلو. العين عليها ايه؟ الباء عليها ايه؟ البق؟ اه على سكون. على سكون والعين عليها ايه؟ ضمة ايوة يبقى ايه؟ سبعون مش سبعين. سبعون ايوة سبعون زراع فسلخه إن كان لا يؤمن بالله لا فيش هنا لا يؤمن بالله العظيم لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين بارك الله فيك أمة الله طيب الله يكرمك ربنا يحفظك وبارك فيك أستاذين بس أخونا الباطريق هنأخذ أبو حمزة وارجع للجوف عشان ما يناموش مني وبعدين نرجع نكمل التصلاة الثاني إن شاء الله صح صح كده ولا إيه طيب. ناخد أبو حمز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يكرمك بس الله كده عملت صلة للهائل اسم الجلاله وما لاش صلة <تصفيق> الله يحفظك <يفضل. تصفيق> ناشي أبو حمز أكره من فين إن شاء الله اقرأ بقى من أي موضع من الورد إن شاء الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أنني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية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 ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية بارك الله فيك أبو حمزة قرأتك كويسة ربنا أحفظك وبرك فيك يا رب إن شاء الله أرجع بس لدوفي بس أبل برجع لدوفي وانا هسألهم خلينا نسألهم طيب ولا بلاش نسأل صلى نسأل صلوا على النبي ها أموا قرأوا المدي هنا مدي إيه مادة هنا بقى واجب متصل مادة متصل، هو ماد متصل. متصل كنا تكلمنا مع فضلتك فيه في رمضان والله آه. طيب، هو ماد متصل اشتعلت فضلتك فيه و... انا كنت فكر ان هو مفصل على فكرة تمام عشان ها عشان ها أم زي ها أولاء زي ها أولاء آه بس أولاء ماشي لكن أم أم دي مش كال مش كال بلاش معنى إلا بيتصالها بإيه بها فعشان كده ده ماد متصل نعم. واجب طيب ما ليه هلكة أنا ليه في الوصف ان انا اضغم الهاء في الهاء نعم no. وليه ايه السكت no. طب هل السكت الساكت هنا هنا من السكتات الاربعه اللي موجوده اللي هي موجوده عند اختلافات حفص لا ده ده ساكت ايه خامس غير الاربعه no. no. سكتات no. اللي في الاختلاف نعم نعم نعم للقارئ ان ياتي بساكت او لا ياتي بسكت no. اسمعكم انتم بها في الاخطاء اللي سمعتوها دول اللي كنت عايز اتكلم فيهم إيه. تسمع بقى الشيخ عرفات الأول هو الورد بتاعنا ده يعني ممتلئ بالحاجات اللي ممكن تورط الواحد هو بيقرأ تمام زي يعني مثلا نحن بنبدأ من نقوطيه كتابه بيمينه فيقول هاء أم قرأه كتابية نخلي بالنا أول من الهاء اللي بتختتم بها كل كلمة في نهاية في في, في يعني ايه في الصورة دي بزيارة لأن الهاء تقبل اللي تختفي اختفي لأن حاولش مالية مالية أو مالية أو سلطانية, سلطانية, سلطانية تمام فأتلاقي مفيش هاء لكن أقول سلطانية أيوة وجمال القرآن ولذة القرآن وحلوته فإنك تخرج الحرف بمكانه تمام تمام وتهتم بالأبغام وبالمدود هتلاقي القرآن بقى جميل لو لذبة الهاء بس عايز أقول حاجة كتير من الناس عليه بالهاء يسقط الهاء فتبقى عليه على القارئ زي إيه في البقرة تذكرت الوقت الموضع فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه القارئ يقول عليه لا مش عليك انتا ده تاب عليه على آدم عليه السلام لا لا على أبونا آدم حذف حرف, حرف, حرف القرآن تغيير معنى ال الكلام يبقى عائد على من على القارئ المتكلم مم. مش عائد على سيدنا آدم فدي عليه دي كتير في القرآن وكتير من الناس بي بيجبها مم. بدون هاء طبعا أي آية بتنتهي بهاء زي ما قال الشيخ عرفك كده مهم قوي بين الهاء هتقول لي يا عم الشيخ انتوا بتقولوا الهاء من صفاتها الخفاء مم. خد بالك بقى بعد ما تصلي على النبي الله الله. الله. انت وصلش على النبي كمان انت على النبي تاني خارف. اللهم صدي وسلم وبارك على سيدنا محمد صفة الخفاء عدها العلماء صفة لتجتنب الهاء تقبل ان تختفي فاحذر من اخفاها وإلا لو ضاعت منك الهاء يبقى ضع منك حرف من القرآن ما تقوليش الهاء تختفي يا شيخ فمش مش مشكلة لازم تنتظر لا هي تقبل ان تختفي فاحذر من إخفاءها زي الواو والفاء كده زي الواو والفاء برضو عند ال. بعد الميم بعد الميم م. وزي كمان إيه زي الراء في تكرارها وحضر. برضو نحذر من م. التكرار الراء مع اني صفه التكرار موجودة من الصفات احظر الذا و نواف ان تختفي اقربها تحت... تمام في المخارج الميم بتبقى الشفتين مع بعض تمام اما الواو والفاء الفاء بتبقى طرف السنه العليا مع بطن السفره طرف السنه العليا مع بطن الشفه السفلى تمام متقاربين في الايه فممكن تختفي ممكن تخش جواها الحذر يجي من هنا لكن احنا الهاء عندنا ده حرف بالكامل ممكن يختفي يضيع مني تمام في حاجه ثانيه يا شيخ عفاف في وامم وامم من اوتيا كتابهه بشماله فيقولوا علتان لم اوتا اه الا هيمد ولم اوتا ما ده ما سمعناه لا كان خطأ يمكن بسبب الايه ولا مدري برضه ما بنمدش فيه عشان بقولش ولم ادري لان في الفعل هنا حصل له يعني معامله معينه فمش ولم ادري ما حسابي ولم أدري ما حسابي لان لأ كده اضفت ايه اضفت ياء زائده في القرآن ليست موجوده ادري هي ادري ما بالضبط بالضبط كده يبقى لن ما نزودش المدود الطبيعيه ونخليها توصل لثلاثه واربعه حركات ولا نزود حرف مد ولا نقلل حرف مد ن نغير. قالت هي, هي مفهود أدري أدري من غير لا وبعد كده قلت ودي ولا أه أه يعني سودت هنا وشل أو شل في هنا. هنا, هنا أه أه أه على فكرة برضو اللي بيقرأ معانا على الهواء احنا بمراعي. الاضطراب اللي, اللي هو بقى فيه شفرو من هو من حد شرحه ويقرأ لكن بيبقى الآن طبعاً. أيوة الآن جدا ولذ يقرأ القرآن ويتتعتع فيه الله سبحانه وتعالى هو لي اثنين الحمد لله ربنا بارك فيك يعني, <تصفيق> في يعني هو, هو لي أجرين وده بإذن الله تعالى مع السفر الكرام يا برا يسير قولت إن أجري واحد إن شاء الله وهو يا إما لي أجرين يا إما مع السفر الكرام برا الذي يقرأ القرآن ويستعتع فيه وعليه شكله وإجران بس قبلها إيه؟ الماهر بالقرآن مع, مع السفر إن شاء الله <تصفيق> ربنا يحفظكم وينفع بكم إن شاء الله ويرفع قدركم إن شاء الله في حاجة تانية؟ تعليقات تانية؟ ولناخد اتصال أول في القارئ بعض يقش يدخل على الورد على طول. ففي البسملة والاستعاذة يقول أعوذ بالله من الشيء هي المفروض اشي طونه اه ما بفهمش ليه يعني مم. الشاي طونه فكرتني بالشاي انا نسيت اشرب الشاي الشاي مش الشاي زي حياتنا نعمله هو لو لو في عنده نسيان او حاجة يعلمها بالحياه انا لما اجي اقول اشيما مثلا اقول اشيما ولا شيما وانت عارف لو قلت لهم في البيت انا عايز اشرب شاي اخبط الكوبايه فهي <تصفيق> بتبقى من الحياه الطبيعيه بتكون سهل سهل تيجي من يعني يعني احنا آه آه آه الشيخ محمود يقصد ان احنا في كلامنا العادي الحروف طالعه مظبوطه ونيجي في القران وين ده زودتها قوي معرفش ليه مع اتصال ولا نكمل مع ضيوفنا اا اخت شريفه السلام عليكم من القليوبية السلام عليك. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبركاته انت كيف افشر الله يرفع قدرك ربنا فيك. من بركيكي يا رب سلمي من صالح دعائك يا رب يكرمك في الدنيا وفي الاخر يا رب يجعلك من أهل القرآن أنت والمشاهدين الكرام جميعا إن شاء الله والمستمعين يا رب يبارك فيك اصحى بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أقرأي بقى إن شاء الله؟ أقرأي بقى من أول من أول فأما من قوتي كتابه بشماله أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السين تشوف الثاء بس لا نقول له الطيئة بس بس صح ونجي في القرآن نقول بس بث السين عندك تشوف الثاء قول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هم فَأَنَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ الْيَمِينِ مِنْسَدٍ فَيَقُوبُهَا أُمُكْرَأُ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي, أني مُرَاقُمُّ صلى على النبي أخت شريفة عليه الصلاة بصي أما قول ظنام يبقى أنا فخام النون صح؟ عشان الضاء اللي قبليها المفخامة بص نعمل إيه بقى ظنان ظنان لا ظنان ظنان أيوة كده ممتاز ربنا يحفظك. إني ظننت أني ملاقي حسابية فهو في عيشة راضية لا خد بالك مفيش عندي غنة هنا فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية خد بالك اوعي تقولي راضية راضية دي من آه من الرداء من الرد دي لكن هي راضية ده دا أصحاب اليمين ربنا جعلنا منهم رمي. رمي. رمي. اللي هي قطنا كتابهم بيميني يلا أعيدها آه وليها تاني فهو في عيشة راضية في جنة عالية النون على شدة جنات آه آه إنن أغلى أيوة يبقى في غناء جنات عالية تطوف هذه اكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القارية بارك الله فيكي قراءة طيبة جدا وواضح ان بقى عندنا مشاهدين الكرام بقى عندهم حس التجويد اول ما قلنا نوم مشددة قريت غنة وده اللي عايزين نوصل له ان احنا نبقى دايما كده القرآن مهتمين به مهتمين بأحكامه بضبط قراءة القرآن ومعانا الأخت ياسمين من القليبية أيضا السلام عليكم سادة ياسمين ازاي حضرتك يا شيخ اشرف اهلا بحضرتك انا اول مرة اشترك معاكم ان شاء الله نسعد بوجودك حضرتك ربنا يكرمك الله الله يوفقك وعايزه حضرتك تدعي لي بالذريه الصالحه يا رب يا رزقك الذريه الصالحة يا رب ان شاء الله انا على حفظ القرآن انا لسه مبتدئة يعني ويعينك على حفظ القرآن ان شاء الله ربنا يكرمك يا شيخ الله يكرمك يا رب, رب. اتفضلي ازاي ان شاء الله من اول الايه باذن الله تعالى ازاي بقى من اول فام وام, وام, وام من اوتي كتابه بشماله طيب إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحمن الرحيم بصي أختي يا سمين نصيحة لله فضل. لحضرتك ولمشاهدين الكرام بلاش نقرأ قراءة المرتعد أصلاً أول مرة تكسل ف ما أنا, عايزك أنا عايزك إيه فضل. تقرأ القرآن وأنت مستمتعة بالقراءة بص حضرت كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله دي قراءة حد يعني بيرتعد لا قرأي خالص براحة خالص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في فرق أنا بس عشان أول مرة تكلم من, من عايزك ما تبشأ الآن أنت تقرأ القرآن صح؟ إن شاء الله تمام يلا كمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتاز تاز وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. لا نجيب ضبط بقى. القاضية. القاضية. هيه وكده. ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية. نخلص لين بقى. سلطانية. سلطانية. أمم. خزوه ثم الجحيم صلوا لا مش الجحيم صلوا جحيم أو لا ثم الجحيم صلوا وخلص اللهم من الصاد ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاتلكوه إنهم كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. بارك الله فيك ربنا ذلك ليكم ما تنسى من دعاء الله يكرم يا رب الصنة وإياكم إن شاء الله ويغفر لنا ولكم إن شاء الله طبعا أنت مرض ودوركم ما ممكن في الآخر مستعدين, مستعدين لأي حاجة مستعدين طيب إن شاء الله بإذنها ممكن يعني نعيد القراءة الثانية بعد الهوى جاهزين برضو؟ جاهزين طيب. طيب. لأخت شاماء السلام عليكم من قنع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا سيد ورزاك الله خير وفيكم الله بارك أقرأ من أين يا سيد فلا أقسم بما تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون لا بس مشي تبسي تبصرون تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزل من رب العالمين. خدي بالك أنتي مشي كويس قوي بس بقولش من رب العالمين ليه من رب العالمين عا من رب العالمين. تمام. ولو تقوى لنا بعض البعض الأقويل. الأقويل. الأقاويل لا أخذنا منه بال لا أخذنا لا أخذنا منه باليمين. لا بس منه باليمين ثم لقطعنا منه الودي بارك الله فيك أخت شيماء ربنا يحفظك يا رب وبرك فيك يعني النهاردة ما شاء الله القراءة يعني طيبة بس انا عايز اختم الحلقة دي غير الحلقات اللي بختمها يعني عايز احضر لكم واحد يحضر انشاد ولو حتى بيئتين وواحد منكم هنختم بيه دعاء اتفقوا بقى مع بعض وانا خليني خلوني مع مشاهدين الكرام الاخ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل. اتفضل شيخ محمد من الاسكندرية ابدا منين يا شوف اشهر طب مش تدفع الأول صل على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال دفعت ماشي سلام ا ولو تقول علينا ماشي يلا اعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا شيخ انت بتدور على إيه على الآية رقم كم بس يا شيخ الله يهديك كل امين امين الايه رقم 44 ماشيش. ماشي يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقولوا <عليك تصفيق> ولو تاه تقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل ام قصدنا ام بالك ازاي ساكنه لا اخذ الخاء دي لا لا لأخذنا منه؟ لأخذنا لا اخذنا منه لا اخذنا أنت من اسكندريه من طنطا من طنطا آه طيب في طريق <تصفيق> في طريق اسكندريه برضو قابلنا في جامع الجند قبل كده يا شيخ والله ربنا يبارك فيك يا حبيبي ربنا يحفظك لا اخذنا منه يلا لا اخذنا منه باليمين ثم لفظنا منه الوتين فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لاَ قُبَالَةٌ تَذْ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ليه بس للمتقين للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وإنه لحسرة على الكافرين بس عايزين نجيبها بقى سين بقى على لحق اليقين فاتبح بسم ربك العظيم بارك الله فيك بص يا أخ محمد معك. سمعني سمع أنت عندك صوت طيب جدا جدا بس محتاج انك انت تتابع مع حد يضبط معك القراءة. ربنا يحفظك. م. مع متابعتك البرنامج تبقى ممتاز بعد كده ان شاء الله. عنا بس مستفاد إن شاء الله ونخبذ لذن الله. يا ربي حفظنا وياك القرآن وجعلنا وياك من هذه القرآن يا ربنا. الله يكرمك يا ربنا يحفظك شيخ محمد. بارك الله فيك. الوقت يا سلام القاهر السلام عليكم. عليكم السلام وحبايكة بركات. خدمني بعدك. ابدا من أول ورد ان شاء الله. ااه طب ماشي بعد اذنك كنت عايز على حاجه قبل ما اقرا بعدين اتفضلي هي مثلا كلمه تبيصيرون لما بقولها تبيصيرون كده بميل القلقله للكف اللي قمناها للكف على طول معلش تاني بالراحه ها كلمه ايه تبيصيرون تبيصيرون ايوه اا حاجه كنتي القلقى... كنت حاجه فاتت للكف القلقله القلقله حضرتك اللي كنتي بتقراي وقلت لك بتميلها للكف انا قلت بتميلها صح بس يعني اقولها طب اسمعي مني كده تبيصيرون لا توب يصيرون هو ده الصح يعني خليها قريبة من الفتح لكن ليست قريبة لكاس توب يصيرون لا ما تنفعش هي توب يصيرون كل الخلقلة أتعامل معها على أنها قريبة من الفتح أديها جزء من حركة الفتح وده يمكن أكثر الأخطاء فيه لما يكون عندي قبل الحرف المقلقل حركة وبعد حركة زيها بالضبط زي إيه أدع إلى سبيل ربك معي أستاذ شماء فبعض الناس يقولي اضعوا ويثبت هيئة الضم ولما يكون قبلها كسر يبتدي حق الكسر في القرقلة لا احنا عايزين القرقلة الحرف المقلقل هو يعني مائل الى الفتح قليلا اتفقنا نشبك الله خير طيب اتفضلي يا سيد ابدى مساء ما من قتلك قد يوميا اتفضلي اعوذ بالله من السيطان الرغمين بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمطرأ كتابي إني ظمنت أن ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية تطوفها دانية كلوا وشربو هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأن من أُعطي كتابه بشماره، فيقول يا ليتني، فيقول يا ليتني لم أُعطي كتابي. بارك الله فيك يا أخت شمعة، كراثي يا ربنا احفظك وبارك فيك إن شاء الله. نأخذ آخر اتصال، أبو عبد الرحمن من تونس. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا الرحمن من اين ابدا فأما من أوتي كتابه بشماله واما صح واما ركز كده شيخ عرفات معايا من بقى يا عبد الرحمن وأما من اودى وأما من أوتي كتابه بسمانه فيقول يا ليسني لم أوت كتابي تمام ولم أدري ما حسابي لا ما في هنا ولم أدر ما كتابي حسابي ولم أدر ما حسابي ولم أدر ما تمام يا ليسها كانت القاضية ما أغنى عني مالية طيب نمدي الأول المدر المفصل ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية, ما مالية معبد الرحمن هلك عني صوت مش كل دي كل دي سكتة كتير قوي كده بص حضرتك أولا أغنى أغنى الغين هنا في مرتبة عالية شوية لأنها متوسطة التفخيم لأن في غين ساكنة ما أغنى عني مالية هلك عني ما, <تصفيق> ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها فبعون براع فسلكوه بارك الله فيكم عبد الرحمن ربنا يحفظك وبرك فيك وارجع بعد ضيوف في الاستوديو اتفاتوا علي ايه؟ هو الشيخ يعني طلب ان انا اقول تواشيح هو يعدعو مش تواشيح يا شيخ هو ليه؟ ده هل صغير كده يعني غلط ونص معنى أستاذ محمد دقايق طيب, طيب يعني هنقول دقيقه ونص وديقه ونص لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له له وَلهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أشواقي إليك إليك دعاء صعدت أشواقي إليك دعاء فاض من فتجه للدعاء. إيه جميل مواهب دي. إذا بعرفش عندك مواهب ال. ده أنا قلتها كده يعني. لا ما شاء الله بس محتاج برضه تضبط الصوت شوية يعني ينسونه وكرأوا وحركات كده. حاضر. ويتذكرون كمان زي ما بسضبط ريق بيقول لي يعني. يلا. طب إحنا معنا الديبة مالك هذا دي, دي أو نص. معنا ساعة؟ طيب خلاص ديئة طيب عايزين بقى دعاء في ديئة عشان نختم بعد كده إن شاء الله أقول مقدمة وضع كده. يعني. طيب ماشي ما تطولش بسم الله نور على نور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنحاه وخلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنها بالموت آمال القياصرة فنقله بالموت من سعة الخصور إلى ضيق القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود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 اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت اللهم تولنا في من توليت اللهم اجعل القرآن العظيم رضيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهينا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا محمد ربير. أنا عارف أن تكمل لكن عشان وقت بس الحلقه يعني حلقه من الحلقات الممتعه اللي أنا استمتعت بها شخصيا وأتمنى أن حضراتكم تكونوا استمتعتوا معي بهذا اللقاء وطبعا لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن توجهها بالشكر للشيخ عرفات مصطفى أوه. بارك الله في شرفات بارك الله فيك سيدنا وربنا يكرمك ويخليك لينا الله يحفظك ورفع قدرك إن شاء الله وطبعا أشكر أيضا الشيخ محمود الفولي بارك الله فيك وإن شاء الله أسعد بلقائي معكما معا قريبا إن شاء الله من إذن الله تعالى إن شاء الله كما أشكر فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي وعلى رأسهم مخرجنا الجميل محمد البطريق وفريق العمل معه جزاء الله عنا خير جزاء جميعا وأشكر أيضا من التصل علينا من مصر ومن خارج مصر وأشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة أختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم الجلسة بسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ ورتق بالقرآن وانعم